أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين تنزيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنزر قوما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 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا طَلَبْنَا فِي الْأَرْضِ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قل يتوفاكم لكل موت الذي وُكِلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم لكل موت الذي وُكِلَ بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو تراذ المجرمون ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا ووجبنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملا ان جهنم لاملا ان جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وقمعا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وقمعا و مما رزقناهم و مما رزقناهم يوفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من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 أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المؤوان فلهم جنات المؤوان زلما بما كانوا يعملون وأما الذين فسموا فمؤواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها يعيدون فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون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 إلى الأرض الجزر فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعام وأنفسهم أ فلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفرون رب عنهم إِنَّهُمْ إنهم